الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الرابع الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد خالد خليل خولة خديجة بخير التدريب الثاني استمع وأعد كر خر كبير خبير كسوف خسوف كان خان كاوية خاوية نكرة نخرة مكر مخر فكاك فخاخ نكير نخير مكرم مخرم فك فخ مسكة مسخة ساكة ساخة مسلوك مسلوخ نسك نسخ التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَى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 خلف من بعدهم خلف يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فمنكم 1. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 2. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأن هم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الرابع ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد طبي اثنان مهندس ثلاثة طبيبة أربعة مدرس خمسة مهندس ستة طالبة التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هذا أخي اثنان أنت مدرس ثلاثة طالبة أربعة هو صديقي خمسة هي طالبة ستة هذه صديقتي التدريب الثالث استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد من أين أنت؟ انا من سوريا هل انت سورية؟ نعم انا سوريا اثنان السلام عليكم وعليكم السلام اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي علي ثلاثة كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله أربعة هذه أختي هي الطالبة أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طبيبة أهلا وسهلا التدريب الرابع اجتمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد هل هذا طالب؟ اثنان هل أنت مصري؟ ثلاثة هل هذا تركي؟ أربع هل هذه طبيبة؟ خمسة من أين أنت؟ 6 هل انت باكستانيه